من جزيرتنا من جزيرتنا من جزيرتنا نبع في الالحان التوحيد لاخوات التوحيد لاخوات التوحيد سدانا الشجعان من جزيرتنا من جزيرتنا من جزيرتنا نبع في الالحان لاخوات التوحيد لاخوات التوحيد إخوات التوحيد وصدان الشجعان ملة إبراهيم ملة إبراهيم ملة إبراهيم نورها قدبان من يحققها من يحققها من يحققها فاز بالرضوان ويا أسود الله يا أسود الله يا أسود الله حاكم القرآن وشرعنا قادم ش. شرعنا قادم يا بنيع المال عسكر كيف ناصرتم جيش الأمريكان ينغم سيسر ينغم سيسر ينغم سيسر وانسف البنيان في مكاتبهم في مكاتبهم في مكاتبهم أشعل النيران حوري في الجنة حوري في الجنة حوري في الجنة تسبي الأذهان مهرها الدقمة راها هالدقمه مهره هالدقمه سارعوا يا أخوان وشركوا الشصات شركوا الشصات شركوا الشصات وزينوا العسال نادت الجنة نادت الجنه نادت الجنه وانا هل فرسان بن سعود بلغوا بن سعود بلغوا بن سعود عزمنا ملال لو سجنتمو نو لا وسجنثنا لو سجنثنا اطول الازمات ما تراجعنا ما تراجعنا ما تراجعنا نهجنا راسي ثابت الاركان ما يضل ما يضلنا ما يضلنا عالم السلطان محرف السنة, محرف السنة محرف السنه محرف السنه كاتم القرآن نهجنا بي نهجنا بين نهجنا بين واضح العنوان نهج زرقاوي نهج زرقاوي نهج زرقاوي قاهر الصلبان بشير الأسرى بشير الأسرى بشير الأسرى خلفها القطبان ما نسيناهم ما نسيناهم ما نسيناهم يا شهد المنان يا اخوتي قولوا يا اخوتي قولوا يا اخوتي قولوا بالفم المليان بنحررها بنحررها بنحررها, بنحررها كعبت الرحمن